واجعلني لسان طدق في الآخرين واجعلني من ورفة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني فَأُذِنَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّدَتْ جَهَنَّمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونكُمْ أَوْ يَنصُرُونَ فَكُبَّكُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُرُودُ إِبْلِيسَ أَدْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المدرمون فما لنا من عشا في عين ولا صديق حميم فلو أن لنا كوة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثر